إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون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 إنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لا نترك آلهتنا لشاعر مجنون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 قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلغوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا ذلك نجزي المحسنين إن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 رَجِئَنَا هُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَأَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلاس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإن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 إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتبرون عليهم مصبحين ومن لين أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحورون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مريم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 فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتلين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معنون وإنا لنحن الصافون وإن